بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لو زوجت المرأة فضولة ثم المرأة قبل الإجازة زوجت نفسها من شخص آخر هنا ذكر السيد الخوي رحمه الله أن هذا التزويج الثاني حينما زوجت نفسها من شخص آخر لم يبق مجالا للإجازة لإجازة التزويج الأول لأن هذا نوع تصرف ينافي العقد الفضولي ولا يبقي مجالا للإجازة المتأخرة لأنه لا يمكن أن تزوج امرأة من زوجين ولا يقال أن الإجازة المتأخرة تكشف أن العقد الثاني وقع على زوجة الغير لا يقل ان مخبليش هي تجيز تحسب العصار وترى أن الزوج الذي الفضولي زوجها من أفضل لها من هذا الزوج الذي هي اختارته تقول أنا أم ذاك وبناء على الكشف ذاك يتم و... يبطل الزواج الثاني باعتبار أن الزواج الثاني في واقعه صار تزويجا لمتزوج يقول رحمه الله لا يقال هكذا وذلك لأن المرأة كانت ذات اختيار قبل الإجازة قبل ما تجيز عقد الفضولي كانت ذات اختيار لو زوجت نفسها لصدر من اهله ووقع في محله لانه ذاك الوقت باستطاعتها ان تزوج نفسها ولو بان لا تجيز والاجازة ما كانت مجبورة, مجبورة على ان تجيز العقد أول. ولو بأن لا تجيز لأن لها حق أن لا تجيز إذن لها حق أن تزوج نفسها فزوجت وحينما زوجت نفسها الامومات شملته عمومات صحة الزواج صحة الزواج شملته وصح ذلك العقد وبعد ذلك لا يبقى مجال للإجازة المتأخرة فإنها إنما تصح من جهة أنها تستند العقد الأول إلى من يعتبر استناده إليه الإجازة تصيح لأن العقد الأول بسبب الإجازة يسند إلى من يصح استناده إليه والآن هي ليس ممن يصح السناد العقد اليها الاعنام المتزوج فالعمومات لا تشمل ذاك الزواج الاول هذا لو اردنا ان نتمسك بالعمات ونخرج تصحيح العقد الفضولي بمقتضى القاعده واما لو اردنا ان نتمسك بالادله الخاصه كما لو كان دليلنا صحيحه محمد بن قيس او صحيحه ابي عبيده وادعينا انها تدل على الكاشف فالأمر هنا أوضح لأنه من الواضح أن الروايات الخاصة ليس لها إطلاق يشمل مثل المقام ما, ما يفهم من عرفان من ذلك الروايات إطلاق يشمل المقام هذه خلاصة الكلام السيد الخوي رحمه الله أنا أقول أصل المسألة أظنها واضحة فقهيا أظن كذلك أن المسألة فقهيا واضح هذه هذه التي زوجت نفسها لأن تجيز الفضولي لا أظن فقهيا يحتمل أحد أن التزوير الثاني باطل أنا ما أعرف لو شخص من هالقبيل أنا أستبقى أن يوجد فقهيا هذا الاحتمال أن الزواج الثاني باطل فبالإمكان أن نجعل وضوح صحة الزواج الثاني وعدم بقاء محل لإجازة العقد الفضولي بالإمكان أن نجعل ذلك شاهدا على بطلان كشف على القاعدة، بالإمكان أن نجعل هذا شاهد على أن الكشف الحقيقي، كشف الحكم، الحقيقي وعلى القاعدة باطل. هذا يمكن أن يظهر. أما أن نقول هذا هذا التعبير اللي قاله السير الخوي رحمه الله أن نقول لا فرق فيما دك يتناه بين الكشف الحقيقي والحكم والحكمي هذا الكلام ما مقبول يعني لو بنينا على أن نمشي وفق المقاييس والمباني وصححنا الكشف الحقيقي وصححناه على مقتضى قاعدة يعني تارة الكشف الحقيقي أصلا من صحها نقول بالكشف الحكمي أو نقول بما قاله السير الخوي من تقدم المعتبر وتأخر الاعتبار أو نقول بالناقل على هل مران الثلاثة خب واضح أن المسألة طبيعي أنه ما دام هي زوجة نفسها الزواج صحيح مئة بالمئة لأن هذا كل وقت كانت خلية على كل هالمباهي هذا لا شك فيه ونكمل أما على الكشف الحقيقي على الكشف الحقيقي إن كان دليلنا على الكشف الحقيقي دليل تعبدي أفرض السفرنا من صحيحه محمد بن قيس أو من صحيحة أبي عبيدة لو كان الدليل دليل تعبدي أيضا النتيجة مقبوله عندنا بلا شك وهي أنه الدليل التعبدي الوارث خماء الإطلاق لمثل مقامنا الدليل التعبدي هذه مسألة وليدة باعها ابني وغير ابني أو صحيحه أبي عبيده أما ما ورد ولكن ما ورد فيما لو زوجت نفسها زواجا صدر من أهله وواقع في محله مع ذلك نقول الدليل دل على الكشف الكشف الحقيقي ف أيضا لا شك أنه النتيجة نفس النتيجة أما لو قلنا بالكشف الحقيقي وقلنا أن الكشف الحقيقي هو طبق القاعدة مستفاد من نص نشكك في إطلاقه طبق القاعدة لو قلنا بذلك فمغتظل فان هالشكل صير النتيجة وهي أنه حينما تجيز العقد الأول ذاك يرفع موضوع العقد الثاني لأنه انكشف أن العقد الثاني وقع وهي ذات زوج انكشف ذلك فالمفروض أن يقال ببطلان العقد الثاني فإن صح ما قلته من أنه من أنه شبه الغرور الثقية قائمة على أن العقد الثاني صحيح والعقد الأول باطل ليكن هذا شاهدا على بطلان الكشف الحقيقي على بطلان القول بالكشف الحقيقي وفق القاعدة ليكن شاهدا على هذا مو أننا نأتي ونقول لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكم التعبير الوارد من السيد الخوي رحمه الله هذا هذه غلسة تعليقنا على كلام السيد الخوي رحمه الله. أما الفرق الثاني الذي ذكره السيد الخوي وهو أنه لو اعتق المالك عبده. أو باع ماله ثم علم أن الفضول قد باعه من شخص آخر فأجاذب على الفضول بعد العلم بالحال هنا في فرع الثاني يقول السيد الخوي رحمه الله يقول هناك فرق بين هذا الفرع والفرع الأول والفرق هو هو هكذا يقول يقول في الفرع الأول الزواج الثاني صدر من أهله ووقع في محله واستحال تصحيق نكاح الأول لأنه المرأة سوف لن تكون ذات زوجين تصارع على زوج شرقي فالإجازة الغون هذا بالنسبة للفرع الأول في حين أنه في الفرع الثاني هذا العتق أو هذا البيع لم ينهي موضوع تصحيفا تصحيح تصريح الفضولي من اعتق عبده او باع عبده ثم تبين ان الفضولي كان قد باعه هذا البيع الجديد او العتق الذي حصل من المالك لم ينهي موضوع ذاك البيع الفضولي ما كنت ناقب بينهما، يمكن أن يصف هم هذا البيع، وه أو, أو أو قل العتق، وفي نفس الوقت يصف بيع الفضولي بالإجازة. غاية ما هناك أنه بعد أن صح بيع الفضولي بالإجازة. ننتقل الى بدل بيع الفضولي صح صح في وقتين هذا معتق مع... معتق او بيع فصح البيع على شيء فعلا مو باليد. خل ننتقل الى البدل ونقول انه اعطوه أخل... أخل... أخل... البدل من مثل أو قيما بينما في الزوجة في الفرع الأول شو نقول نقول ينتقل لها بلد بدل نجيب لها زوجة أخرى مثلا هناك ما معقول وجود بدل هناك بدل موجود فهناك تنافي بين صحة الزواج الثاني وصحه الزواج الأول لكن في باب البيع أو الادخل يساكن يمكن ان يصح البيع ويصح العاقد أو أعفر ما يصح العتق وفي نفس الوقت يصح البيع الفضولي وأي عيب في ذلك هذا كلام السير الخوي في الفرق الثاني وينغل السيد الخوي عن أستاذه يعني عن الشيخ النائم ينغل السيد الخوي عن أستاذه أنه الإجازة تلغب الاجازه على ماذا؟ يجيز ماذا هذا الذي براع عبده أو اختقه الآن كيف يجيز بيع الفضول لهذا العبد؟ أليس الاجازه يجب أن تكون على عين موجودة العين راحت لكن لا تقول بالاكل كالفرع اللي احنا قبلنا فكنا نفرق انه بالاكل مو بالاكل لكن او بالبيت او بالعتق بعد ان راح هذا الاجازه لم يبق لها موضوع هذا كلامه الكلام الذي ينقله السيد الخوي عن أستاذي الشيخ النائم ويجيب عليه السيد الخوي رحمه الله يقول كأن الشيخ النائم يعتقد ان الاجازه تتعلق بالعين كانما هكذا يعتقد وعندهم يقول العين اعتقت او بيعت فالاجازه تتعلق بشيء معدوم ميسر وغفل الشيخ النائيني رحمه الله ان الاجازه تتعلق بالعاقد مو بالعين وقال لا فما قولكم بناء على الكشف الكشف خم ممكن ولو ولو على قول الشيخ الخوي الكشف على شكل الشرط المتأخر يقول مستحيل، لكن الكاشف على شكل شرقيه تعقب خو يقول بالسحات هذا ممكن، وإن كان صيغ خو قال خلاف ظاهر العدل خب ماذا تقولون بناء على الكاشف بناء على الكاشف لو أن الإجازة تتعلق بالعين بناء على الكشف الإجازة تتعلق بماذا خلف يعني بمجرد أن يجيز يكشف أن المبيع كان قد خرج عن ملكه في زمان ما باعه الفضول فالآن الإجازة على ماذا تقع تقع على ما لا أملكه هذا خلف ما معقول تهافت هذا اذا ما اجيز فهو باقي في ملكه هذا ملكي اذا اجيز ينكشف انه خرجت العين من ملكي قبل ايام خب حينما خرجت العين من ملكي قبل ايام الاجازه بماذا تتعلق على شيء خرج من ملكي أليس المفروض أن تكون الإجازة من قبل المالك؟ أنا مو مالك أليس هذا تهافتة؟ أليس معنى أنه يكفي الإجازة ممن لو لم يجز لكان مالكا؟ هكذا يجب أن نقول أن الإجازة تكفي ممن لو لم يوجد له كان مالكا او, لف أو لف لا لا تعبثها هالشكل قل انه الاجازه تكفي ممن كان مالكا حين بيع الفضول هالشكل الاجازه تكفي حينما تصدر ممن كان مالكا حين بيع فضولي خوب ان كان هكذا ما انحف فيها من القبي صح انني انا اعتقدت او بعت لكن قبل ثلاثة ايام حينما باعه الفضولي انا كنت مالكه اذا من حقي ان اجيز غاية ما هناك حينما اجزت نرجع الى البدل ونعطي البدل لذاك المشتري من مثل أو قيمة نعطي البدل لأنه هذا العتق أو هذا البيع مني يفني وينهي موضوع ذاك الشيء ننتقل إلى بدل ولا مشكلة في ذلك فال فال إجازة كم فسخ ماذا تقولون في الفسخ لو أنني اشتريت شيئا وكان للمائع خيار خيار الفسخ ثم بعته أو قل إن كان خبزا أكلته أو, أو إن كان عينا بعتها وبعد ذلك ذاك فسخ باعتبار كان له الخيار فسخ الفسخ بماذا يتعلق هم ما يتعلق بالعين حتى نقول العين منتهي ما موجود الفسخ يتعلق بالعقد يفسخ العقد رايت وهناك حينما يفسخ العقد يرى ان العين ما موجوده ياخذ بدله أليس في الفسخ هكذا نقول الان الإجازة كالفصخ الإبضاء كالفصخ لا فرق بينهما هذا هذه خلاصة جواب الشيخ النائيني على هذه خلاصة جواب السيد الخوئي على كلام أستاذي الشيخ النائيني بعد ذلك يدخل في تحقيق المطلب تحقيق المطلب طالعوه وهنا أنا وجدت نوع تهافط هذا المطلب بحثه السيد مرتين بحسب المجلدات التي طبعت اخيرا بعنوان. وشعة الإمام الخوئي الخو... هذا المطلب بحثه مرة في مجلد ست... أظن ستة وثلاثين إذا أنا ما مشتبه بل في مجلد ستة وثلاثين وبحثه مرة أخرى في مجلد سبع وثلاثين ووقع منه رحمه الله الشغل المقدار اللي اليوم طالعت من النظر راح ادقق ان شاء الله اشوف ظاهر انه وقع الكرافه بين الاستنتاجين والكلامين مره هنا مره هناك طالعكم في كلا المجلدين 36 و37 حتى نكمل بحثه غدا ان شاء الله